بسم الله الرحمن الرحيم أن قارعة من قارعة وما أذراك من قارعة يوم يكون سُقِرَ فَوَشِلَ مَبْفُوس وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوش فَمَا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَا مَن خَفَت مَوَازِينُ فَهُوَ فِي هَاوِيَةٍ وَمَا تَرَى كَمَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ